الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعمل وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عدرهم غير المنضوب عليهم ولا الضال فأشهروا واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذى من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء, أن الله بريء فَإِنْ تُبْدُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ فَمَا لَكُمْ فِي مَنعِهِم ثم لم يروا قصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا, فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلخ الأشهر الحرم فغتلوا المشركين حيث وجدتموه واخذوهم وخذوهم واحسنو لهم واعدو لهم كل مغصده فان تؤمن وتقيم الصلاه واتا الزكاه فخلوا سبيلا ان الله غفور رحيم فخلوا سبيلا ان الله غفور رحيم وان احد من المشركين استجارك فأجله حتى يسمع كلام الله ثم أذنقه مأمنة ذلك بأنه الضوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند وسط اسْتَظِلَّ حَرَامٍ فَمَسْكَتَ ظِلُّكُمْ فَمَسْتَظَلُّوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْتَسِمِينَ كَيْفَ وَإِنْ يُوهِمُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا هُمْ وَلَا تَمَهَّ يَرْضُونَكُمْ بِأَهْوَائِهِمْ وَتَأْفَاكُ استلهم بآيات الله ثمنا قليلا فصدد عن سبيل إنهم ساءوا لإخوانكم في الدين ونفصل الآيات قوم يعلمون وان نفصل الآيات قوم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا, فقاتلوا ائمه فإنهم لا أيمان لهم لعلهم يرجعون لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما من نكذوا أيمانهم وهموا, وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشعونهم الله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويبسيهم وينصركم, وينصركم عليهم ويشفص بغرقهم من مؤمنين ويذهب غيرهم والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولم وإنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعزاء الله إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وطاقت, وطاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى وزلت نونا لم ترواها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوه الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الناس شرين قوم نجس انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد غنمهم هذا وان فتتم عيلكم فسوف يغيثكم الله من فضله ان شاء بَحَّدَ يَقُو حَتَّى يَقْبَلَ الْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَمَصَاهِرِهِمْ وَقَالَتْ يَهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ مِنَ اللهِ ذَلِكَ قَوْلٌ بِأَحْوَائِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِي لَكَ فَوْقَ قاتله الله أنا ينفكون اتقذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح من مريم وما Hukubi alaihim wa l يرون بعذاب اليم يوم لا يعلى عليها في دار جهنم نفثت فيها gibابهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فتدوبون ما كنتم تكنزون ان عدت الشهور عن اللهَّ فن عشَمَشَهر في كِتاب الل يَوَّْ خَلَقَ السَّبوادِ وَأََّ مِنْهَا أَو غََةٌ حُم ذَللكَّين القَين فَلاَا تَظْلِمُ فيهِ أَافُ إن سَكُك وَقاتِ المُشركَكَ من نسيء زيادة ما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضرروا شيئا والله على كل شيء الله. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني أثنين إذ ما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم جعل كلمة الذين كفوا سفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين تيرس لو قن مستقيم سوى الذين انت عليه وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عربا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن, ولكن بعدت عليهم الشبطة وسيحلفون بالله لو استطعنا نخرجنا معهم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عن كلمة أدنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالآن واليوم الآخر أن يجاهدوا, أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر واغتابت قلوبهم فهم في غيبهم يتوددون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولم أراد الخروج لأعد له لهم الله بعذم ولكن لكلهم الله بعذم فذبطهم وقيل وعدهم مع القايدين لن خرجوا فيكم باذذوكم الا قبالهم ولا انضر خلالكم ولا انضر نتو فيكم سماع لهم والله عليم بالغالبين لقد تغور الفتنه من قبر متطلب لك الامر وقلبوا لك الامر حتى جاء من يقول اذلي ولا تجدني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسقهم وإن تصبك مصيبا وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرقون قل لن يصيبنا إلا ما كذب الله لنا وفونانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون هل تربصون بنا إلا إحدى الكسنيين ونحن لتربص بكم أن يصيدكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون الحمد لله رب العالمين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 إلا إلا أنهم كفروا بالله وَلا منِنهُ فَقطُ إِا إلاا أَمكَوبَِّ لِمَ بزُ بِه وَلَا يَتُونَ الصلَةَ إلاا وَمساَلَ وَلَا يَأُّونَ الصلاةَ إِلا وَم مساَان وَلَا يُ فقونَ إِللاا وَمُ كَ فَلاَا تُعجِبِكَ وَلَا أَلادون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 لهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأا أو مغاتل أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون ومنهم من يلزك في الصدقات فإن اعطوا منها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 وَالَّذِي خَلَقَ فَسَوَّا وَالَّذِي قَدَّرَ فَأْدَى وَالَّذِي أَخَّجَ الْبَرْعَى فَجَعْلَهُ غُسَاءً أَحْوَى سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُيَسِّرُكَ فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار القدرى ثم لا يموت فيها ولا فلا من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقا انها ذلك في صحف الاولى صحف اى وى وموسى الحمد لله رب العالمين اللهم الرحمن الرحيم ما يوم الدين اياك نعوذ واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يكون له كفوا أحد قل أعوذ برب الفنق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسن قل أعوذ برب الناس ملك إلهي للناس من شر الوسوى سلق الناس الذي يوسوس في صيوره للناس من الجنة ومن الناس.